نزلنا مع نواقض الإسلام. كنا صنا عند انتهينا من الخامس. ها؟ لا لا الخامس. فوقفنا نزل نزل اليوم في الخامس. وذكر الصنف عشر نواقض الإسلام. الأول قال الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله تعالى قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجني أو للقبري ولو كان صاحب القبر نبيا أو عالما أو صالحا هذا هو الشرك في عبادة الله تعالى ثم الثاني الوسائط من جعل بينه وبين الله وصائطا يدعوهم ويسلم الشفاعة ويتوقف عليهم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 على حكمه فهو كافر والخامس قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر قال الشارح وهذا الناقض أيضا من أنواع النفاق الاعتقادي التي صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار كما سيأتي في ذكر النفاق وأنواعه إن شاء الله تعالى إذن بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا من النفاق الأكبر الاعتقادي النفاق إعتقاده هو نفاق أكبر <تصفيق> الذي صاحبه عياذ بالله هو في الدرك الأسفل من النار يعني تحت أبو جهل وأولاه حتى الدرك الأسفل أنا ولا ليسوا من المنافقين كفار هم كفار هم مشركون ها. لذلك المؤمن الذي يريد السلامة من ذلك هو يستبشر ويفرح بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل به شوف هنا قال هو الذي يبغض ما جاء به النبي ولو عمل به أما المؤمن يحب يستبشر يفرح ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعمل, وإن لم يعمل به نعم وهذا يعني يجرنا إلى مسألة الأشياء سيأتي في الـ الـ الـ الناقض الثالث استهزاء يعني هناك أشياء بعض الناس يراها أولئي ذهب الله ثقيلا على نفسه يعني و شيئا فشيئا ربما والعياذ بالله يصل به الحال إلى أن يكره هذا الشيء حتى ولو كان سواكا حتى ولو كان نعم حتى لو كان سواك همم حتى لو كانت لحية لو كانت يعني أشياء في السمت الظاهري خاصة أو من السنن الظاهرة وخاصة أذو بالله ممن تلوثوا ولا بالأفكار الحضارة الغربية أو انهزموا أمامها فينظر لهذه الأشياء أو للمتمسكين بهذه الأشياء يعني نظرة دونية أن هؤلاء تحت هم في الدرك في الدنيا وهو يظن نفسه في أعلى عليين بزعمه وهو المسكين في الدرك الأسفل في الدنيا قبل الآخرة إن مات ويبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذلك دائما نقول لأخواني أي شيء من الدين أنت لا تنظر إليه هو صغير هو أمر صغير أو هو أمر كبير أنت تنظر إليه هو من الدين أم لا فإذا كان هذا الأمر من الدين تسلم تسليما وإن لم تعمل وإن لم تعمل, <تعمل, تعمل به ها؟ ولا تتسفلسف كما نقول دائما ونتسفلسلك في ذلك يعني هذا كذا ومدري إيش أولا سلم ثم ناقش بعد ذلك هل هو واجب أو مستحب هذا شيء آخر لكن سلم هكذا ينبغي أن نربي أنفسنا على هذه الصفة التي كانت واضحة جلية هذه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم فزلك صحب أدم لا تجد عندهم هذا الشيء إذا جاءهم شيء من الله أو من رسوله يبادر يسارع إلى فعله إلى التمسك به أولا إلى الإيمان به ثم إلى التمسك به ثم إلى الدعوة إليه هاي عندهم هذه التي عندنا من التردد ثم التوقف ثم الفزلك اختلفوا يا أخي اختلفوا طيب أنا الآن لا أتكلم في اختلفوا أتكلم هو من الدين أم لا أقول لعلي ذكرت أمثلة مثلا في أي شيء حقيقة ولو الصغير يعني كان يعني أنت رأيت أحد يشرب قائما مثلا يعني فأنت قلت له يا أخي اجلس بارك الله فيك الغالب الأمر في خلاف طيب أنا الآن أنا لا لا, أنا لا أتكلم الآن هل هو واجب أو مستحب يقول لك اجلس حتى لو كان مستحب ما تجلس يعني ما في مبادرة ما ينبغي يقول جزاك الله خير سمع أنه المفروض هكذا، ولو مستحب، فنحن تربينا على العياذ بالله بشكل عام على عدم المباورة والتسليم والمسارع وإنما على إيش التردد أو المو... التوقف والفزلكة أولا، ثم يبقى يجادلك ساعة وينام، ما كذا ينبري المسلم. يروي نفسه يدرب نفسه على التسليم بكل ما جاء به الشرع سواء كان صغيرا أو كبيرا ويفرح به بل ليس فقط ويفرح به بل ويعتز به وهذا ماذا يسميه هذا خلق يعني فقدناه الاعتزاز بما جاء به الدين تعتز ليس فقط يعني لا تقبل أنت ببرودة يعني أنا ما تقبل أنت هسذا لا أنا أعتز بهذا لذلك هذه السؤال ظاهرة خاصة الناس أحيانا ينبغي أن يصيبنا من تطبيقها يعني خجل وحرج بعض الناس على استحياء يعني يطبق إذا بعض الله لا تطبيق وأنا فريح نعم استبشر وأيضاً اعتز أفتخر يعني سلام الله أفتخر يا لاخي أفتخر ما هذا المسلم دائماً أنا أقول يا إخواني هؤلاء الذين يتفلتون من السنن وهو تجده يعتز بالتشبه في كفار ما يستحي في قصة شعر أو مثلا يعني في هيئة ما في لباس في شكل ما تجده يعني يمشي وهو يفتخر اعتز بمن يعتز, يعتز هذا المسكين بمن يعتز على أحسن الأحوال بمسلم فاجر فاسق هذا كنا ذكر مسنا فما بالك إذا كان هو العياذ بالله بكافر نعم ومفسد في الأرض قل له ابكي على خطيتك يا مسكين اذهب واستحي ليسعك بيتك وابكي على خطيتك اتق الله اما تستحي اما أنا, أنا اعتز بمن أنا قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمان قدوتك لذلك اقول دائما هكذا الذين حاولون يهونون من شأن السنن هذه الظاهرة والسمت قال له أنا قدوتي رسول الله أنت من قدوتك ينبغي إذا كان يفهم يعني يبكي على خطيئته لكن للأسف جدا يجادلون ويجادلون ويجادلون لماذا؟ لأن القلب فيه شيء ما هو سليم ما هو سليم أو كان سليما لسلم تسليما قلب السليم يسلم أما الذي ما يسلم هذا قلبه في شيء كل بحسبه نعم هذا مسألة يا أخواني دائما نقول ربنا بغير رب أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأو على هذا التسليم والفرح والحب لما جاء بهذا الدين نحبب هذا لأولادنا حتى أطفالنا لأبناء. وهكذا حتى هذا الشيء نغليسه غرسا في في في نفوسه في قلوب أولادنا وأزواجنا وهكذا فينشأ بعد ذلك نشئونا في ينشأ يكبر خلاص هذا الشيء مغروس فيه حبه به وأن هذا من من الدين هذا العبدين العظيم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا يقول الشاعر فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن من باب أولى طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي بالقرآن على رأس الله كمن يبغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعجب بعض الناس يقول إيش هذا يا أخي أمر المعروف عن منكر هذا التدخل في حرية الآخرية أو في أمور خاصة تعرف تدخل في أمور خاصة أما هو هذا تجده الذي ينكر أما هو يتدخل في ما لا يعنيه في أمور أخص من الخاصة فهذا لا بأس عليه هكذا هؤلاء وأشرب في قلوبهم الهوى الهوى تغلغل في في, في قلوبهم وعشش لذلك هكذا لا يعجبهم العجب ولا الصياف رجب ورجب ليس في صياف على كل حال كمن يبغض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الناس لا يعجبه ذلك يبغض ذلك أيش بالله وبالله أو يبغض أهله لأجله لا لشيء آخر هذا تفصيل مهم يعني أنت أحياناً هذه مسألة دقيقة طبعا الذي يبغض الأمر بالمعروف عن المنكر، وقلنا هذه شعيرة عظيمة، بل هي الآن من أظهر الشعائر التي أيضاً فقتها فقدها المجتمع المصري. الأمر معروف والنهي عن المنكر، لذلك حل الفساد لو كانت هذه الشعيرة قائمة. وظاهرة. لما رأينا لما رأينا كثيراً من الفساد في الأرض. وترك هذه الشعراء عواقبها وخيمة. عواقبها سيئة يعني وخيمة سيئة. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مر ذلك بما عصوا وكانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا تفلعوا استحق اللعن جزاء وفاقا بما كسبوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل ذلك فما قال ها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيسما ما كانوا، لبيسما كانوا. كيف اللعنة؟ يعني جاء في بعض الأحداث هذه، يمكن ينهى ثم يأكله ويشربه، الله ضرب قلوبهم في بعض. ماذا الحاصل الآن بين في المسلمين؟ للأسف. هذه الشعيرة صارت يعني شبه ما اقول غائبة تماما لأن الخير لابد باقي لكن هذه صارت الشعيرة يعني مسكينة هكذا في زاوية هكذا نائية مستحية كذا بالأسف خاصة إذا فهمت الآن كما قلنا على أنها تدخل شخصة في الأمور الشخصية أو في الحريات أو, أو إلى آخرين مع أنهم هم يدعون الحرية هذه مصيبة كما قلت هؤلاء أصحاب الهواء مش مصيبة هو يقول له أقول ابن الحرية طيب هذا من الحرية أنا أمرك وأنا صاحب <تصحيح> الله ربي <تصحيح> لاحظتي بالدين هذا حرية له <تصحيح> ما يعجبون العجب كما قلنا هذه مصيبة هكذا أهل الهواء والشبهات والشهوات لا هنا تصبح الحرية ها؟ ليست حرية رباه الله. إذا نبغضون هنا الذي يريد أيضا يبغض الأمر المعروض أو يبغض أهله لأجله. يعني أنت أحيانا ممكن تكره في شخص ما ورجل مستقيم مثلا. لكن أنت لا تكره هذا الشخص لاستقامتي. أمم؟ لا تكره لتدينه كما يقال لصلاحه إذا أنت كنت تكره لصلاحه واستقامته ودينه هذه مصيبة لا تكره اللحية في وجهه مثلا لا تكره السواك ما ولو سواك سواكا أو تغفير سوبه إنما أنت تكره فيه ممكن هو فيه مثلا مثلا يعني فيه صفة هذه الصفة هي نابعة منه هو من سوء تصرف له مثلا كان يكون نعم أسلوبه كان مثلا فيه غلبة مثلا يعني مثلا يعني أو فيه شيء من البخل مثلا يعني ممكن واحد مستقيم عنده مثلا مثلا يعني كمثال فهذا ليس فيه يعني ليس كفر هذا وليس نفاقا طبعا إذا كان بحق بباطل هذا شيء لكن هو حتى لو كان بباطل لك ليس كفرا أما الذي هو كفر أن تبغضه لأنه متدين مستوكي. هذه مصيبة هذا الذي أعجب الله يبغض كما قالونا لأجله لا لشيء آخر يجي المعروف نعرفه نعم اللي يجي المعروف تكرروا لأنه يصلي جماعة لأنه يصلي أو أو لأن اللحية طويلة الله المستفيد هذا هو وسخ هكذا وما يبغى هذا يعوذ الله بوسخ بعضهم هم وسخ من رازم لا مصدق منه مثلا يعني إيجي هذا الأذان مزعج يرفعون الأذان بعضهم اللي يعبد الله وهكذا إيش هذه الأحكام الشرعية هذه صعبة في هذا الزمان أو يعني تخلف أو, أو كفر وردة وجهة. نعم إذن هذا الذي يبغض أهله لأجله لا لشيء آخر أو غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة فهو كافر لأنه ما يجتمع إيمان وبغض لما جاء به النبي لا يجتمع عنه ما يشتم طبعا لا شك الذي يبغض ما جاء به النبي اساسا لا شك هذا النفاق الاعتقادي يعني يبغض يعني كان سليما كما قلت لو كان قلبه سليما من هذا النفاق الاكبر او الاعتقادي ما يكره يحب كما قلنا ويستبشر فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتوا يسلموا تسليماً عود منها ما يكون في حرج يسلم تسليماً كما قلنا مبادر ومسارع استبشار فرح على هذا لو شخص فاسق فاجر مدخن وشغل حشيش وكذا وكذا واحد أفعال، هي أفعال، هذا, مطلوب. أفعال كدا كدا. هذا مطلوب أن نكره الأفعال الأعمال اللي يفعلها. أفعال هم لوث كذا كذا. هذا مطلوب أن نكرهها ما فيه من الشر. مطلوب هذا من الدين. الهجرة؟ هذا حسب مسألة الهجر. العلماء يقولون الهجر كالعلاج. الهجر أو علاج هو ليس كال... لماذا كالعلاج وما الهجر نستخدمه علاج. كما الطبيب يعطي العلاج للمريض فإذا نفعه أعطاه صحيح ولا وإذا ما نفعه أو ربما زاد من مرضه هل يعطيه العلاج لا، وهكذا الهجر فالهجر إذا ينفع ويجدي يعطي نتيجة نعم يهجر وإذا كان هجره سيزيده سوءا زيزداد لا ما يهجر لا واحد ما يزداد لا هل... نهجره نعم وأعلى هذا فيه ردع لأن الهجر هو شيء من الزجر كي قوم مبود بالله إيه نعم حتى يعرف نفسه أن الناس نبذوه هجروه لما يقترفه من أعمال سيئة نعم وحقيقة هؤلاء المصرون على الكبائر وخاص الذين يجاهرون لابد أن يعرفوا يروا منا شيئا من هذا لابد يعرفوا منا شيئا من هذا خاصة كما أقول الذين يجاهرون يعني. السلام عليكم هذا سهلا دكتور سار بوان بوان لا هل توان توان توان عفوا بوان امرأة لا لأنه راح يهجر أقوال مسلم كذا إذا ما في إيش هذاك يؤثرك هذا الشر لا هجر الفاسق فسقه ليس في عليك إذن بل إن, إن لك أجر لأن هذا من الدين أن تفعل وليس من باب يعني ليس لمصلحة شخصية ذاك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لي تعرفون يهجر من يهجر فوق ثلاث ذات ليس لي لمصلحة شرعية لا يحل له أن يهجره فوق ثلاث أيام وإنما لمصالح شخصية بينهم تجاجر مثلا تجاجر جار وجار من أجل أطفال مثلا يحصلها من أجل أنا, أنا مثلا يعني ليس انا انا انا, أنا <تصفيق> من الاجل اطفال الصغار انا انا وانت عساس درست ملايه اعمل جهارك شيء فوت الشيك ها؟ هذا بس يجل مصالح دنيوية ارهات شخصية او دنيوية أو فحصل بينهم شجار خلاف وصار بينهم ايش؟ مقاطع أو تقطع هذا لا يجوز فوق مثلًا أما إذا أنت تهجر لأنه رجل مساريق للصلاة آكل للربا لأنه مثل هذه الكبائر هذا لا هذا ليس الحديث هذا لا ليس إذا هذا إذا قال كمن يبغض الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أو يبغض أهله لأجله لا لشيء آخر أو غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة فهو كافر هناك أمور أخواني جاءت الكتاب والسنة وهذا أمر مهم ينبغي أن ننبه عليه هناك أشياء في الكتاب والسنة ربما أنت لا يظهر لك الحكمة منها أو يعني إيش وكذا؟ فعليك ألا تتعمق تتوسع في هذا إنما عليك أن تسلم وإن لم تدرك أنت وتفهم أو تعرف الحكمة أو كذا أو المقصود نية ومدر إيش هلا تسلم ها ها و كما قلنا تقبل ولا وتسلم ولا يكون هذا انتبه حتى لا يكون هذا مانعا أو مشوشا أو مانعا عليك من القبول هذا أمر نحن. ففي بعض أشياء وخاصة نحن مثلا لما وصلنا إلى مرتبة من العلم ندرك صحيح ولا لا في أشياء هذا يحتاج مثلا إدراك حقيقتها وإدراكها أو, أو فهم قصدها العلماء. قصد. <تصفيق> نحن ما وصلنا إلى هذا فأنت تسلم، تقبل وتسلم. وهذا من الصدق والتصديق الصديق استحق هذا اللقب الشريف الذي لا أشرف منه بعد الرسالة والنبوة. بذلك الصديق رضي الله عنه انظروا وهذا الخلق العجيب فيه. يقول ما عنده فسلقة ولا عنده يعني ما أريد أن أقول بسهولة إنما بالتصطيق والإيمان كيف الإيمان عمر قلبه وغمره رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء المشركون في مكة طبعا هذا وظنوا أنهم سيجدون الآن يعني ثغر سيوجدون ثغر بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الآن سنمسك أبو بكر و نفعل شيء بينه وبين فرق بينه وبين صاحبه إيه هو <تصفيق> سبحان الله شبه الله خذلهم إيه هو بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته المباركة من الإسرائي والنعرات وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري بي من مكة إلى بيت المقدس ومن هناك عرج الله. بي إلى فوق سبع السمات إلى وكلها في ليلة واحدة طبعا هم كانوا أول يذهبون إلى الشام شهر ويعودون شهر هذا فقط من مكة إلى الشام أما فوق السماء هذا لا يعرفونه قالوا هذه فرصة الآن ممتازة سانحة حتى الآن نغريس أو نوجد شيء يفرق بين أبي بكر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق يعني عنده مبدأ هذا هو وهذا المبدأ نحن الذي نحتاجه عنده مبدأ عنده إيمان ويؤمن أنه رسول الله وبالتالي ما أحتاج إلى فجلك هذا الذي نحن فينا نقص فقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى فوق سبع السماوات فالصديق ما عنده كثرة كلام قال إن قال هذا فقد صدقه ثابت مسألة شوف عجيبا ما قال هو قال لكم متى وأين يعني نحن لو يأتين كذا ما في هذا السرعة سارع للتصديق لماذا, لماذا؟ لم يؤمن أنه رسول الله وإلا لماذا أنت تؤمن أنه رسول الله ولا تسلم ما جاء بي ولو كان صغيرا سبحان الله يوم بسرعة قالهم إن قال استهى فول استوب فول حمص وكل شيء ضحراته سبحانه عجيب هذا الصدق عجيب من هنا سمي الصديق صديقا رضي الله عجيب ثبت القصد يا أخواني المفروض نحن نكون أيضا يعني بكريين في هذا صدقين هو أولى أن نقول <outfits> يعني تقول أنت هكذا ثبت نعم هكذا لا إن ثبت نعم فحي هلأ هكذا ثبت الحمد لله نعم صحيح إذا ما ثبت هذا شيء آخر نعم. ثبت أن الماء سخن أعطيني أعطيني هاي كاتسي هذين هذين هذين هذين هديك امئيد كويرة وينا كانوا رجعوها ولادي لا لا زالك عطيني تكس امئيد ايه لا لا هذيك ايه ايه شا شا عطيني شمي لا دس عماش اشد شي محمح لا لا اويد شي بس من دون دون شي لك فكرة لا لا اوه او رحمة الشهور اللي بصماء ايه هني ايه مبدي اسم بي ولا شه اقل كيف حالك بخير؟ اه لنو لا لا هذا بارك الله شوف هنا هنا الضغط داخل سهل ياسم كيف الاستفنالوجيا او من هنا لان هذا كهرباح شغال هنا هاشوفوه لا هيك أسهر او هيك يعني ازهر هم ينطقون شو نصروا يا أخي؟ شاين الكفية شاين <تضم Statista> أي ساي أهو أهو ساي أي شاي نشيه، شاي، تي، تي، أو يعني تي <اضحة> <Ministry> أو لا تي أو، في سوسة لكن سوسة من دون سكر حضنهم، في شيء شيء، شاي شيء، شيء أملا شيء، نسكافية، ما شاء الله والشافعي اليوم يعني، ده ما نسكافع، عندنا يريد فكر زين. أنت لك كأسية هذي حط هالأشياء شو ما يا كيف أبو خديجة طيب أنا أدرس ملايو الآن. فيه أعرف أتذكر إيه نعم فهذاك يعني الآن أريد أضبط بين أتوان وبوان وهذه الأشياء <تصفح> <تصفح> <تصفح> بوان ال لا عرفته بس تذكر بعدين بس <تصفح> على السرعة كان خرج سوون أعرف إنشيك وما لا أعرفه أيضًا إنشيك ولا شيء إنشيك وما تشيك ما تشيك للحاجة إن الله إنشيك سودار أو سوداري أيضًا يعني صعيد وبتر وبتري هذه كلها عندهم عين هذه متماثلات يعني إذا قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى ولو عمل به كفر هذا هو إذا لا ينفع العمل إن لم تكن مؤمنا معتقدا هذا كلام كما أنه لا يضرك الترك إن كانت مؤمنا شوف العكس كيف أعيد لا ينفع العمل إن لم تكن مؤمنا بهذا. إلا. كما أنه لا يضرك الترك بمعنى لا يضرك يعني لا تكفر ليس المقصود لا يضرك بمعنى لا ينقص إيمانك أو لا هذا شيء آخر لكن بمعنى لا تكفر إن تركته. نعم إذا كنت مؤمناً. مثلاً أنت تؤمن أن اللحية من الإسلام من الدين من السنة وممكن ما عندك لحية هذا ليس كفر ليس. أو. بالعكس فأنا واحد هو لا يؤمن باللحية أنها من الدين ويبغض لكن لحيته كبيرة. مثل كاسترو مثلا كاسترو ماما صحيح <تصفيق> الله حمده. يتعذب في الدنيا قبل أخير ثنتين ضعنا ثنتين يشربون سكريون. عرفت يا أخي مثلا يعني مثل في بلادنا في فترة انتشرت الشوعية الشوعيون هنا الشوعيون الملتزمون كان أكثرهم يطلقون لحاهم تعرف شوي؟ شوعي تعرف شو عي؟ كومينست. شو عي؟ عرفته؟ فهم؟ كيفا؟ فتجده شوعي لكن عنده لحية كثيرة يطلقوها لكن هو هو يكره أصلاً اللحية واهل اللحية لكن هو يفعل هذا لي لي لا لا لماركس، اغتصاد بي ماكس ماركس منظيرهم على الشيطانهم الأكبر هذا كافر. حتى ولو، آه. طيب منظر أكثر من الأح... المنظر بطل أكبر العالم طبعاً وعكسه صاحب الأسس والنظر نعم ال المنظر معناه يؤسس ويؤصل ويدافع تقول تلبس يا سماط طبعاً بوط المنظر أكبر طبعاً أكبر واحد الآن إذا ولو عمل به كفر يعني هذا الشيء الذي يبغضه ولو عمل به هو يكفر لماذا لأنه في الباطن لا يؤمن به في الباطن يبغضه إذا إنسان أبغض شيء من الدين يعني في قلبه لا يؤمن به ولو عمل به هذا ما, ي... ما في فائدة أما لو يؤمن به وتركه فإذا عرفنا كيف لا. إذن قال ولو عمل به كفر وهذا أشد وأعظم أي ولو كان عاملا بما يبغضه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفعه ذلك كمثل من يبغض سنية إعفاء اللحية وهو يعفيها ويبغض هذه هو مع أنه هو عنده لحية ألا ما في فائدة. إذا العمل إذا كنت تعمل وتبغض هذا الشيء فالعمل لا ينفعك <تصفيق> ما ينفعك لأن هنا الأصل إيش ننظر الأصل أنه لا يؤمن به أو يبغضه إذا ما في فائدة من العمل. أبو طالب معنا أبو طالب ليس منافق، أعطيه هذا تري ترين فيها، مش ده؟ ده؟ موش غاليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دخل هذا، دخلوا هواء لكم، جابس، اللي ما عنده دخل هواء، هذا تري إنو كويس لا هذا جاهز كل شيء هذا جاهز كل شيء، جاهز،, جاهز. already ready، جاهز فيه سكر، في سكر أيضاً، في كل شيء هذا ما، لا تريد سكر. لا لا. في جاهز وما يورعينه. مثلاً أبو طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. تعيبون أن أبو طالب هو عمله. تعيون لا، يعني هو نصر نصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وأحاط به أحاطوا يعني بل. هو نصره في الدين يعني ليس فقط نصره يعني ك... لا في دعوته في الدين بل وصدقه لكنه ما نفعه ذلك يعني أو نقول ما أدخله ذلك في الدين في الإسلام وما نفعه يوم القيامة بأن أخرجه من النار أنه عمل لكن ما بأن هو في الأصل غير مؤمن. نعم. إذن، فيكون كافرا والعياذ بالله الذي يبغض سلنية عفاء اللحية هي سنة واجبة. ليس المقصود سنة هنا مستحب لا بل اللحية واجبة لا شك. يبغضها وإن كان هو يطلق لحيته ويعفيها. ما في منه فائدة، فيكون كافرا بالعياذ بالله، لأن البغضة ونحبه شيء كامن في القلب لا حيلة فيه. نسأل الله العافية، كما قلت. أن هذا ما دار لهذا على القلب الإيمان والكفر يعني، وليس العمل فقط. طبعا في أشياء الأعمال من عمل، لكن هنا نتكلم مثلاً، بس مثل هذه أشياء داروا على القلب. فمن عمل بها ومن لم يؤمن بها ويبغضها ما في فائدة. أما من يؤمن بها ويحبها لكن ما عمل بها في فائدة هو ليس كافر يعني هذا خالص في فائدة ممكن فاسق ممكن كلون حسبه لكن لا يخرج من الإسلام وكمن يبغض ويكره تحريم الربا والزنا والغنا ونحو ذلك الغنا يقول إيش هذا الإسلام حرم الرiba ليس جيدا لا يناسب الزمان هذا والعصر والآن الاقتصاد كله يعني قائم مع كذا والدول ونحن مثل هذا الكلام لا ولا وأيضا الزينة وهكذا أشياء المحرمات هذه ظاهرة معروفة ولو كان لا يفعلها يعني ولا يزني لا يأكل ربا لكن هو يكره تحريم ذلك يا الله، ويتمنى أن لا يكون يعني الإسلام جاء بهالا. طبعا هذا بنتكلم عن المسلم أما اللي هو أصلا كافر هذا ما في كلام فيه. أصلا, أصلاً, أصلاً يعني جماعة أورديا. أصلا يعني هو خالص. الله يحمى. الشيخ ليسمع الغناء. نعم. يأثم لكن لا يكفر مثل الذي يزني ويعارف حرام يزني مرتكب كبيرة. بس كبيرة هذه. الغناء كبير لا شيء نعم الكبائر. الغناء. والغنا من كبائر لا شيء. نعم خاصة إذا كان هذا الغناء الفاحش عرفت ويدعو إلى هذا وكان من امرأة ورافقه أشياء يعني دعو إلى الخنا والزنا. وامرأة وترا يعني تعرف الواحد يعني بل بل شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية يقول هذا فعله في النفس أشد من الخمرتي صحيح نعم لا. لا. لا. يسكر فعله في يؤثر يعني أشد من الخمر بسكره بصحى يسكره بصحى بعدين أكان يقول الناس <تصفيق> أنه هو كلام يدعو إلى الخنا والزنا و... <تصفيق> وأيضا رافقه آلات كما نعرف خاصة إذا كان من إمرأة وتتغنى خاصة إذا هو الآن مشاهد أيكم الكلاب هذي الكلاب تعدو تغفي زنا منازع ضحك عرف فهذه يعني العياد يقول لا هذا يرافقها محرمات أخرى الموسيقى فقط لوحدها حرام فقط مجرده فكيف إذا مع الموسيقى غيناء. فكيف إذا الغناء فيه كلام فاحش يدعو إلى الزنا والقنى والحب والقنم وتعرفونها فكيف إذا كان من امرأة هذا فعله في الناس يفعل أشد من فعل القنم هذا الشكر أخطص لذلك تجرب يعني منسجي ومسرحان وممصور هذا لغاني اي طبعا اي طبعا اي طبعا اي هو هذا اي هو هذا اي هو حبيبته انا اي <تصفيق> اذا في كله بعد اي اه تنتا ومانتي وهذه الاشياء اي مشكلة <تصفيق> الموسيقى يعني بدون غناء لا الغناء اي طبعا الموسيقى حرام بغض يعني بغض النظر عن الغناء ولو كان كلام جميل لكن إذا في موسيقى حرام فهمت كده يعني العلة هنا التحريم تكون ايه الموسيقى الادوات الموسيقى الكلام حرام ولو كنت تذكر الله مثل الآن هنا في ماليزيا كثير الان <تصفيق> نشيد <تصفيق> الموسيقى <أنا> يعني <تصفيق> الموسيقى هذا قبيح حرام هذا والصوفيه ادوات طبعا هم اللي هم يبؤوا باثمها هم اللي يعني سن هذه السنة سيئة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها نعم قال تعالى اذا قال وجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من تلقاء نفسي بل هو وحي يوحى يا اخواني ينبغي نفهم شيء وهذا وهذا الشيء ينبغي الا يغيب ابدا ما معنى ابدا بالملايين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 هاي مثل نياء ضمي ها, ها مثل حرقين نياء فهمت فهمت فس بقى أستطيع أعبر <تصفيق> <تصفيق> على كل حال ينبغي أقول أخواني من شيء وهذا لا يغيب هذا معنى الإسلام إيجه هو الإسلام؟ استسلام هذا هو لذلك وحد كبير يقول لنا مسلم ثم هو لا يستسلم هذا في إسلام شيء خلل حسب كلهم حسبي، صحيح ولا لا؟ لأن أنا أنت مسلم، الإسلام استسلام، فكل ما جاء في القرآن وثبت في السنة تستسلم، تؤمن، تقبل، تعمل هذا هذا، أما إذا تعارض، تردد وا وا وا تتفلس وتتفزلك، أنت تذهب. إذا هذا إسلامك يحتاج إلى تصليح إعادة نظر وثرمة وترتيب تفهموا بي لذلك ينبغي يا أخواني من هنا التغيير لا بد حقيقة يكون بتغيير المفاهيم هذا من المفاهيم الخاطئة تقول لك أنا مسلم ثم هو لا يسلم لا يقبل بالتسليم لما جاء به أو لبعض ما جاء به الشراب إذن أين يدخلك أنت مسلم والمسلم يعني إسلام استسلام هذا ما يغيب عنا سواء كما قلنا صغيرا أو كبيرا نحن لا ننظر إلى صغره أو كبره ننظر هو من الدين أم لا من الدين تقول له سلامت دتان ليس من الدين جلان سلامت جلان جلان. يلا مع السلام هكذا صحيح ما نمشي يلا هكذا ف... ثم ذكر دليل من القرآن وقد قال الله تعالى والذين كفروا فتعس لهم تعسا لهم بنق وضيق وقلق في الدنيا وهلاك ونار وعقاب في الآخرة وأضل أعمالهم وتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحفط أعمالهم كرهوا هذا هو خطيط كرهوا ما أنزل الله ف هذا من المحبطات هذه من المحبطات كبيرة يعني هنا أحفط أعمالهم هم كفار كفارين وإلا يوجد بعض الأشياء لو المسلم تركها جاء في حال بعض هذا أنها تحبط العمل لكن لا تخرجه من الملة كما قال صلى الله من ترك صلاة العصر حبط عمله ليس حبط هنا خرج وكفر من الإسلام على القول الآخر إنما هنا الأخلاف بعضهم قال عمل يومه أو عمله الذي ليس فيه خروج من الإسلام على كل حال لكن هنا شيء آخر يعني. هذا القصد والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا شوف الله حكم عليهم بالكفر والتعاثل والضلال لأنهم ذلك بأنهم سبب ذلك كرهوا ما أنزل الله أما المؤمن هو كما قلنا منه يقبلوا يستبشروا يفرح بما أنزل الله نعم هنيئا لهم هداية لهم كما قال تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعاضون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا شوف ثمار الطاعة والاتباع والامتثال ثمار جميل عجيبه ولو أنهم فعلوا ما يعظون به ما يؤمرون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيته وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراط المستقيم هذا الثمار ثمار الاستسلام والامتثال والطاعة والاتباع شوف كيف تباة وأجر وهداية واستقامة ثم نجاة في الآخرة ونحن ما نبغي إلا هذا أما هؤلاء تعس لهم وأضل أعمالهم هذا غير ما عبد الله لهم من النكال يوم الآخرة والعذاب الشديد هناك وقال تعالى إن المجرمين قال في عذاب جهنم خالدون ثم إلى قال لقد جئناكم بالحق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو ثبت في السنة هذا حق لأنه من عند الحق قال ولكن أكثركم للحق كارهون ذلك هذه مسألة عدم قبول الحق مصيبة خاصة إذا الشخص يتكرر من هذا الشيء منه يتكرر الشيء نقول عياذ بالله ثم يخشى عليه تصبح هذه عقيدة في قلبي يعني يصبح عنده نفاق أكبر يعني يخرج من الإسلام يكره الحق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعبون الحديث خطير والله خطير أكثر الناس ما ينتبهون لهذا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال مثقال ذرة من كبر مثقال ذرة أصغر شيء أصغر شيء قال رجل يا رسول الله قال رجل إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسن وثيابه جميلة الرجل ظن أن هذا قال لا ليس هذا كبر بطر الحق وغمط الناس. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي رده وعدم قبوله بعد معرفته طبعا وفهمه ما يقبل وأنا لا أتكلم سبب الرد يوجد أسباب مختلفة هو يرد الحق هذا كبر العياذ بالله ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فما باله إذا في قلبه الجبال ليس ذرة ذرة فما باله في جبال العياذ بالله ذرة مع ذرة مع ذرة إن الجبال من الحصار مصيبة لذلك الذي ولياذ الله هو فيه هذا الخلق يبدأ قليلا رد الحقيقي عدم قبول السنة والحق الذي جاء به المصطفى يبدأ ذرة, ذرة, ذرة ثم عياذ بلاد يصبح فيه هذا قلق بما كسبت يداه فالله سبحانه وتعالى يضله أما زاغوا زاغ الله قلوبه هم زاغوا حرفوا ضلوا بأفعالهم هذا هذا الله يظله أما زاغ وأزاغ الله سلام الله الله وجه ذكرت أنت بترك صلاة العصر حبط عمله تصف جماعة هذا على فهم من ترك الجماعة لكن الرأي لا ليس الجماعة لأن الجماعة ترك القاطبة ترك العصر قصد إذا مظلومها جماعة لا إذا جماعة من بعيد لا يسمع صوت مادن بال لا لا جماعة لا يخبط العمل تركوا جماعة لا, لا هذا الحديث صرط العصر هذا على على المفسدين نريد الآن فيها ليس موضوعه وإما ترك الجماعة فإن كلنا حبط العمل هنا فمعروف هذا إنما هو وعيد عرف أو حبط عمله هذا نفس العمل هذا أو حبيط عمله يومي، لكن هذا لا يوجد خلاف أنه لا يخرج من الإسلام. لا أنا. إذا ترك الجماعة، أما لو ترك لأنه ترك العصر ما صل الآخر. فهذا حبيط عمله على الخلاف يخرج لا الخلاف المعروف. نعم. بعضهم تعرف حبيط عمل يقول يدخل. ترك الجماعة إذا كان مسجد قريب طبعا هو ترك الجماعة وهو من أهل الجماعة. هو ما يعني بسماح. يعني هو من أهل الجماعة. بمعنى تجب عليه الجماعة لا. أما إذا ما تجب عليه كيف لا غير مخاطب بهذا هو وعشانك سنت الحديث لا صار. لا, لا, لا العصر إذا هو إذا هو ما إذا هو ترك الجماعة أو ماصل ما الجماعة لأن غير واجب عليه لبعده يعني المسجد هذا ليس عليه شيء الله ما يكلفه سمعت فاضي نعم فإذن ولكن أكسركم للحق كارهون هون يا بالله والله شوف الله يشوف ماذا قال في إن المجرمين في عذاب جهنم خالد شوف أو لا في الأخير ختم لقد جئناكم بالحق لكن أنتم استكبرتم كرهتم هذا الشيء فردتم ولم تؤمنوا ولم تقبلوا ولكن أكثركم الحق كارمون والنفس هكذا عياذ الله في هذا الخلق الذميم أنها ترد الأمر الذي لم تتلقاه مثلا عن الأباء والأجداد إذا كم احتجوا هذا ما وجدناه في أبائنا بعضهم يفعل هذا الكبر كفر أبي طالب ولا كفر حتى لا يُعيّ نعم ترك ملة آبائي لذلك هذه شوفها كبيرة حتى عند المقلدين حتى عند الكفار موجودة المشركين وإذا قيلهم تعالى وإلى ما أنزل الله هذا واحد حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا الحد لا موجود نعم هذا هو نفس الشيء صلت واحد قبل زرعتنا وقل له أسلم ماذا أنت لعمت السبور دين قال أبو و أمي و هذه شبهتهم ما زالت قائمة محبنا. شبهتهم هذه ما زالت أو يعني باطلهم هذا ما زال قائمة نعم إذن ولكن هنا الموضع أكثركم للحق كارهون لذلك وحد ينتبه خاف والله شيء مخيف جدا يراجع نفسه دائما إيش موقفي؟ حتى في أشياء ولو كما قلنا يا إخواني ولو لم نعمل بها سلم خلص سلم حفظة طيبة سأل الله أن يعينني وهكذا نوع. أنا مقصر سأل الله أن يعينني أن أفعل أن أطبق أن... وإذا رأى هذا الشيء يفرح لا يمكن يعني هو مثلا تارك لسنة ما ورأى شخصا متمسك بهذه السنة ينبغي يفرح هو وإن لم يفعله ما شاء الله جزاء الله خيره شاء الله أن ينكر يثبتها وأن يعينني هكذا ولا ينكر على ذلك كما يفعل بعض ال... النكرات هو مقصر وينكر على المتمسك هذه مصيبة هو مقصر وينكر على المتمسك بالسنة عائل ومستكبر عوز بالله ما تجي عائل عائل مستكبر يعني فقير ومتكبر ليش هذا يجمع بين أمرين سيئين ما تزور ما تجي يا أخي والله ما تجي على متكبر يعني أيوة هذا هو مفروض متكبر يكون غني يكون يكون, يكون أما أنا ما عندي شيء متكبر يا جنغلع <تصفيق> الله مستعجل <تصفيق> ولكن قال لا يلزم مما تقدم أن من ارتكب معصية أو كبيرة يكون بغضا لما جاء به الرسول إذن لا يلزم من ارتكب كبير أن يكون مبغض ما يلزم معروف هذا وبينا كل هذا أمر فيستحق هذا الحكم فهذا إزام باطل فليس كل من فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به يكون مبغضا هذا ليس كل من فعل منهيا عنه ارتكب ربا زنا سريرة أخره هذا لا يلزم أن يكون هو مبغض لهذا الحكم لا ويرتكب هذا الشيء ويعرف أن هذا حرام وهو يؤمن أن هذا الحكم من عند الله ولا يبغضه أو ترك مأمورا به ترك زيامًا زكاةً إلى آخره، وهو يعرف أن هذا الترك محرم وأن هذا الأمر واجب، لكن هو عنده أهواء عند إلى آخره، فهذا ليس لا يجب أن يكون مغيب، لكن يخشى عليه إن استمر وصر يصل إلى هذه الحالة، يخشى، أيه <تصفيق> <تصفيق> يخشى، لذلك هذا العلماء قالوا هذه المعاصي والذنوب هي بريد إلى الكفر طريق. لان بنت المستذ الانسان مستمر هو مسلم مستمر ومصر على ترك شيئا فشان بش... لا يؤمن به أو يكرهه ايوه لا ذلك امر خطير الامر خطير لذلك الشرع نهى عن الاقامه بين المشركين لماذا لدرء هذا البلاء قد يحبهم اختلس بهم ويرى منهم أشياء يعجبهم لا لا شيء اخر الله يستر قصد يحبهم ربما يختلط ويرى منهم اشياء جيدة فيحبهم وهم العذو بالله يصبح مثلهم طبعا غير الخسد اما لو كان يبغضهم ولو ساكن معهم وخسفهم هو يبعث عن نيتي لكن الدعوة اقول عربي. لا شيء اخر ذاك اتكلم بالاصل الاستثناء ليس اه فالقصد انه كيف حالك يا القصد فالقصد ارتكاب المنهي وترك الإصرار على ارتكاب المنهيات والإصرار على ترك الواجبات هذا يخشى على صاحبي اليازب الله قال خلنا الطريق لكم نعم قال فيستحق هذا فليس كل من فعل نعيد فليس كل من فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به يكون مبغضا لهذا المني أو لهذا الموضوع لا ما يلزم بل قد يكون عن جهل أو تساهل أو غرور أو غلبة شهوة أو كسل أو شبهة أو نحو ذلك إذن من كان كذلك فهو ليس مبغض يكون فاسم حسب حاله اليام يكون يكون حسب الحال فقد يكون عند مرتكب الكبيرة من الإيمان والاعتراف والانكسار والخوف والرجاء لرحمة الله والطمع في مغفرته ما ليس عند تاركها ممن قد يعتريه عجب واغترار بعمله ووثوق بسعيه وازدراء لغيره ولا حول ولا قوه لذلك يقولون رب رب فاعل يعني رب مرتكب نهي خير من هكذا بعض ما يقولون خير من فاعل للواجب أو غير مرتكب له. كيف؟ وهذا بالعياذ بالله خطير هذه آفة من الآفات وهي الغرور والعجب بالعمل يعني عندنا شخصان مستمطرة شخص مفرط يعني يرتكب ذنوبه وذاك آخر غير مفرط يعني لا يرتكب المنهيات وكبائر وإنما بالعكس يعني يجد رجل فيه استقامة ومستقيم لكن عنده عجب بأعماله الصالحة يقول أنا صلي يعني ما شاء الله عني نفسه وتحدثه تحدثه تعالف ما شاء الله عندنا يعني للعجبة لل ينظر إليه نفسه بالعجب ما شاء الله أنا أصلي وأنا لا أفعل لا أزني ولا كذا و... ويعني أكيد أكيد أكيد يعني أنا إن شاء الله يعني في الجنة في أوكي يعني يأخذ هذا حلال أوكي حلال <تصفيق> يعرف وأيضا ينظر للآخرين إيش هؤلاء ما عندهم عمل معه خطير لا الثاني الأول لاني لعله أفضل من الأول كيف هو ارتكب ذنبا خاصا وغير مسر يعني ارتكب لكن هو هذا الذنب هذه المعصية احدثت عنده خوف من الله شوف اوكي والرجاء والطمع في رحمة الله ومغفره الله هذا احسن من هذا هذا هذا من هذا هذاك لا <تصفيق> لا ينظر الى الرحمه نعم لا المعنى <تضحك> هذه المعصية أحدثت كما قلنا. وتلك طاعة ماذا عنده أحدثت؟ ملك الطاعة. غروب. نعم. وعجب. وهذا من المحبطات أصلاً. ربما معصية تورث ندماً. خير, خير هذا. تورث <تضحك> عجباً وغروراً هذا هو نفس هذا في القصد لذلك انظروا أنتم مثلا هذا واضح. في كعب ابن مالك رضي الله عنه. عارف كعب ابن مالك؟ أحد الثلاث الذين تخلفوا في غزوة تبوك. هذا الصحابي الجليل تخلف وارتكب معصية أشر. وقصة كعب هي أصل في هجر المبتدىء وهجر وارتكب المعاصي هي الأصل الدليل الأصل يعني لأن هجره وتعارف ارتكب معصية. لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلا عذر ما عنده هو رجل شاب وعنده كل شيء متوفر وسيارة ودباب وكل شيء يعني كل شيء عنده خلف الشيطان هذا كله من سوف أو وكذا وإلى آخرين على كل حال يقضي الله أمرا كان مفعولا فانظر إلى كعب بن مالك هذا الذنب جعل كعب بن مالك بعد الذنب أفضل منه قبل الذنب كعب المالك بعد الذنب لأن هذا أحدثت توبة طبعا هو هذا قصنا ليس المقصود بعد الذنب يعني تذنب ولا بأس لا. الحذر. إنما هذا إيش ذنب يحدث عندك إيش توبة وخوف قاب الله وطمع في رحمة الله فتكون أفضل قبل ارتكابك الذنب هذا هذا المران لذلك ذاك الرجل يقول والله لا يغفر الله لك لصاحبي اه معروف حديث نعم إسرائيل اثنين يعني متأخيا واحد فوقه وواحد تحته واحد مفرط وواحد كمان وقال في لغه اليوم ملتزم لغه اليوم فهذا الملتزم يقول للمفرط يقول وين انت سمعت تجي مثلا هكذا والله لن يغفر الله لك عنده غرور هو هذا وايضا هو يتالى على الله يعني يتدخل في ما لا يعني هذا مو شغلك لك أنت المغفرة أولا وتحرف أيضا في شيء ليس قدس إيه نعم الله جمعهم في عالم البرزخ نروا قال من يتألأ تألأ على الله يعني تحكم بشيء ليس لك تتأك تتقدم بين يدي الله قال له غفرت له وإلا خذوا هذا عنه نعم نعم ذلك الله غفر له وله. يقول له دعني وشأني ذلك يقول له الله سيخفر لي يعني عنده خير يعني وذلك والله والله ولا لا وذاك يحلف والله لا يغذر والله وهذا يزبع أخواني يجرنا إلى ألا نتجرأ إذا رأينا من مسلمين مسرا ولو كان مسرا على كبيرة ألا نتجرأ يقول والله الله ما يغذرنا أعوذ بالله هذا ليس شأنك نعم أنت أنت تأمره تنهى ترهبه ترغبه هذا مطلوب منك أما ليش لا أقوله والله لا الله ما راح يذكر لك عودوا بالله هذا موجود من العامة ما يجوزه. بن إسرائيل. قال إذا واحد ما يعجب أو ما يصيب بالعجب والأروخ. لذلك جاء بعض السلف يعني ربما غافل أو نائم يخلو عن قيام الليل أفضل مما قام الليل كله كيف نفس الشيء ربما إنسان ما قام الليل هو أفضل من, من الذي قام الليل كيف <تصفيق> الذي فاته قيام الليل قام وزعلان ندمان فاته خير يعني هو أصل يعني هو يريد هو وذاك الذي قام الليل هو مغرور ولو انا أمس قمت الليل ما شاء الله يعني هذا الشيطاني صيب عجب وغرور ذاك أحسن منه ذاك أفضل منه سلام الله سلام لذلك المؤمن عليه إذا عمل عملا صالحا أن يعيش بين الخوف والرجاء. الرجاة يرجو رحمة الله نعم نطمع في ثواب الله لا شك وأيضا لكن في نفس الوقت إيش نخشى أن لا يقبل نخشى أن يرد ولا يصيبني العجب والغروب أنا ما شاء الله اليوم سويت وعملت وكذا وصمت ولا هؤلاء ما صلوا، ما صلوا، عشوا، ما يسوش، ما يدريك، لعل هذا أفضل ليك كان هذا نتج عنه ذاك الذي ترك أو أهمل أو غفل أو فاته نتج عنه شيء أفضل مما نتج عن الفاعل، هذاك الذي قام أو صام أو أو تصدق أو إلى خيره هذاك الذي صام أو صلى أو تصدق أو يعني قام بعمل صالح نتج عنه إيش؟ عش بهروب أما ذاك الذي ترك وقصر نتج عنه إيش ندم و توبة وإذا من أفضل هذا ولا هذا أشكر هذا هذا كذلك العجب وهذه الفرور هذه مصيبة هذه آفة تقتل العمل وهذا من المن والأذى والله خلا لا تقتلوا أعمالكم بالمن والأذى هذا يقتل العمل نعم ففينا على هذا حديث الصحابي لما الصحي... كان يتحدث مع الصحابة وقال أما, ش... أما رأيتم الشهاب البارحة وذكر أنه كان مبارح سهران وقال أما إن كنت أني في صلاة أنه ما كنت في صلاة بس كان في رقية كان كمان إذا عرفه إنه كان سهران يظهر إنه ما كان في صلاة إنه كان في مشغول في ثاني يعني ما يبين إنه والله إنه كان في عمل صالح لأن أولئك كانوا أبعد ما يكون عن إظهار أعمالهم هذا فيه كتمان وستر بعمل صالح, وميكروب صالح وميكروب هنا نعم ما يقول والله إيه. بعض الناس الآن يعني إذا قام ليل ليلة من الليالي يروح الشغل <تضحك> وف، والله أمس أنا قمت الليل ما أحب ولا فوضى، إيش، وفتش تضعت أنا أزكر، ظهر عشان، أيوة صايم، عشان لكن والله <تضحك> أنا عشان تكتبها سر هكذا كان يشرون في في في في في أعمالهم لا تقبل خوفا من الرياء من العجب من الغرور من عدم القبول. أنا يسوي أحدنا يقوم بعمل صالح صغير ويمنه على ربي يا ذي اللّه. صيبة يعني. نسأل الله العافية الله يكثر لنا من ياس. سبقت الشيخ الواحد ينظر صيامه لأخوانه وأخواته ولا, ولا, ولا كذا. تاس نوع نوع تعليم. هذا ممكن. هذا. لا لا ممكن. ظهاره قاعة إذا كان لمصلحة راجحة. تدرس في البيت في البيت وخارج البيت. حتى زي الصدقات. هذا. هذا إذا كان لمصلحة علماء يقولون راجحة فلا بس بل يكون شيء مطلوب كما قال تعالى إن تبدو الصدقات فنعمه وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فقال فنعمه طبعا هذه إبداء إظهار الصدقة لمصلحة طبعا ليس ليقال لا حتى يقتدي الناس به حتى يتشجع الناس على إخراج الصدقة أو <تصفيق> لا هذا شيء باب آخر. فإلا الأفضل هو الإصرار بالعمل هذا الأفضل هذا الأصل يعني الإصرار بالعمل إلا لمصلحة راجحة هكذا لا بأس أن نجهر بالعمل وإظهار العمل. نعم. قال ولا يحمل هذا الكلام على التهاون بالمعاصي ليس معنى هذا التهاون أبدا بل يجب الحذر منها نحن نقول يجب الحذر من المعاصي يجب تركها لكن في نفس الوقت من ارتكب معاصية أو ترك واجب ليس معنى أنه مبغي ليس هو كافر ليس فيه تهوين من المعاصي وإنما هذا التفصيل حتى لا نقع أيضا في تكفير بالكبير أو بالذنب ولا يمصيب أخر واجتنابها يجب بل يجب الحذر منها المعاصي ويجب الحذر منها واجتنابها والتوبة والندم والاستغفار لأن المعاصي سبب الغضب والعذاب وسوء الخاتمة كما أنه يجب على من هداه الله ومن عليه بفضله وإحسانه أن يحمد الله تعالى ويشكره ويسأله العافية وحسن الخاتمة فإن الأعمال بالخواتيم وما يدريك لعلك تخذل بحجبك وغرورك علك عندما تطلب قلبك لا تجده مصيبة استجيبوا لله ورسولي إذا دعاكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقربه يحال بينك وبين قلبك ولا تجد قلبك مصيبة وتموت ما تجد قلبك الأعمال بالخواتيم ذلك واحد يخشى دائما يخاف ويرجف كما قلنا إذن فإن الأعمال بالخواتيم ولا يتشمت بإخوانه فيعافيهم الله ويبتليه نعم ماذا تقول كما قلنا إذا لا له بسوء وذاك المبتلى الذي كان على معصية على الله يتوب عليه ويصلح حاله وخامتمته تكون حسنة وطيبة وذاك العياذ بالله خاتمته كانت سيئة أنه كان يشمت وكانه وعياذ بالله وصيبه غروره وعجبه أو, أو في شيء بل يسأل الله أن يعافيهم ويهديهم ولا يبتلي هذا هو أن نحن ينبغي موقفنا تجاه أهل الذنوب والمعاصي الشفقة والحرص على هدايته هكذا، أحب لهم هداية، مرضى أنت الآن رأيت مريض تحب له والعافية والشفاء ما أنت تفرح بمرضه، ها؟ بل تعرفون في المرض البدني النبي صلى الله عليه وسلم أتذبنا أنا كذا رأيت إيش تقول الحمد لله الذي عفاني من إنبتلا ت يعني هنا تعرف نعمة الله عليك وهكذا نفس الشيء في الأشياء المعنوية إذا رأيت إنسان فاجر فاسق وصر على كبيرة تحب له هداية ها؟ وتشفق عليه نسكينه وفيه نساء الله أن يهديه ويصلح أمره وشأنه ويرده وهكذا وتحمد أيضا أنت تعرف نعمة الله عليك نعمة الهداية ولا يصيبك الكبر وال العجب والغرور أو الشماتة أو عليها ذب الله نعم مؤمن لا يفرح بهذا ولا يحب للناس الغواية يحب لهم الهداية ثم إنه لا يخفى أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العاصية ومبتكبة الكبيرة لا يكفر ولا يقال إنه بمنزلة بين الإسلام والكفر يعني لا يكفر كالخوارج ولا يقال منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة هذا في الدنيا، وأما في الآخرة الخوارج والمعتز قولهم سواء هذا في الدنيا الخوارج يقولون مرتكب كبيرة في الدنيا كافر والمعتز يقولون مرتكب كبيرة في الدنيا في منزل بين منزلي لا هو كافر ولا هو مسلم أوين ضائع الله أعلم هذا في الدنيا نسميه ضائع هذا في الدنيا أما في الآخرة يقولون كلام في النار وكيلهم عممن هذا اقوال اهل البدع وهذا من الضلالهم يحدث بالخلد نعم بالخلد في النار لكلهم نعم الىهم ونحو ذلك من اقوال اهل البدع بل يقولون اي اهل السنه هو مؤمن بايماني فاسق بكبرته او مؤمن ناقص الايمان كما في العقيده الواسطيه ونحوها بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي ولو كان مرتكب فهو ما زال مسلما في دائة الإسلام إلى النار هو إيماني ثابتا طالما الإيمان موجود والإيمان لا يزول بارتكاب الكبائر لا يزول بالكليه ينقص ينقص بارتكاب الكبائر ينقص لكن لا يزول بالكليه وصاحب المعاصي إن مات على التوحيد ولم يتب من ذنوبه فهو تحت المشيئة ان شاء الله عذبه بعدله بيعدله على قدر ذنوبه ان Allah الله عذبه بعدله لان الله ان عذب احد فاو عذبه بعدله وما ظلمه يعني والله ما يظلم احد وان شاء عفا عنه وان شاء عفا عنه ولم يعذبه وهذا بفضله إذن من عذب فبيعذل الله ومن نجى والى فبيفضل الله رحمه الله روح. ولكن ما مآله سواء عذب أم لم يعذب إلى الجنة هذا عقيد أهل السنة ولا يخلد في النار موحد البنث فسنبه أبدا, أبدا هكذا عقيد أهل السنة أهل الكبائر من ما مصرع الكبيرة فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه غفر له وإن شاء عذبه فإن عذبه لا يقلز النار نهايته إلى الجنة إن عذبه هذا عقد أهل السنة والمقصود أن من أفغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر ولو كان عاملا بما أفغضه فهذا الناقض مخوف جدا أي والله خاصة الإنسان يرى نفسه يعمل، أيه. فيجب على المسلم الناصح لنفسه الحذر منه، انتبه، أواس، أواس، أواس، أواس، أواس، أواس، أي ولا في أواس في تقويس فادين في أواس عليك، وأن يهدش نفسه ما دام على قيد الحياة قبل أن يأتيه قبل أن يأتيه الأجل فلا ينفعه حين إذ الندم ولا تحين مناص فنسأ الله لنا وللمسلمين السلامة والخلاص ماذا تشرب يا أخي وضع له كراس شاي <تصفيق> في شاي وفي شاي شا... شا... شا... شا... شا... ف... فهم في سؤال في شيء حول هذا ال... ال... الناقض الخامس المخيف مرعب والله السادس طويل إذا عندكم شيء أخواني تذكرت البتة كيف نصوره نعم كيف دي نفهم معنا البتة نقول لهم هي أبدا البتة أبدا نيفار هو يعني يريد يقول لكم لما لما لما لما لما هل تكون مظلمة أخوكم يسأل سؤال جميل وجيد هذا من ترك العمل خوف من الرياء هذا رياء من ترك العمل خوف الرياء هذا أيضا رياء وهذا يعني هذا من تلبيس إبليس هو من تلبيس إبليس ألا صناعة إبليسية ما في حلان لن حلان. تظهر من الرياض لا حلاء لا الرياض يعني أنت حتتفهم الرياض بسهولة ببساطة إيش بسهولة بال <صفح> ملايو بالملايو سنان سنان سنان صعب علينا ليش سنان سنان حوله طيب جزاكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب إيزي إيزي يا عزيزي خلينا هذا الأحسن الرؤ الرياء من الرؤية هذا بسهولة تفهم الرياء هذا مشتق منه من رؤى رؤية بمعنى هو يحب يقصد بعمله أن يراه الناس هذا هذا الرؤية يعني بسهولة كذا رؤية رياء من الرأى. يعني ما حد يصوم واحد أجر يصوم الصلاة؟ هذا اللي. أيوة هذا رياء نعم. نعم ماذا هذا. والثاني الكبريا اللي شو اسمه؟ تكبر. محط. وهذا منازعة لله في صفة من صفاته. ولا يجوز احد هذا خاض مما يعني تصل الله به صفقة الكبريا. ليس وليس وليس المزمين إلا في بعض المواضيع. استثنى أمام العدو. أليس نعم؟ لا لا. لا. تكبر شيء والعجب شيء آخر. تكبر رجل الحق. كبر تكبر الكبر. نعم. أما العجب أن يعجب يعني. ويعجبه نفسنا أيوة. يشعر بالفخر وال... طيب فإذا لا يجوز ترك العمل خشية الرياء وهذه من وسوسة الشيطان ومن تلبيسات إبليس عليه لعنة الله بل هو رياهم كما يعني ذكر بعضها هلين. وإلا لماذا شريعة الأعمال صحيح لنا لو كان فعلها رياء الله ما يشرعها لأن الشرع هو عذر من رياء فلا يمكن أن يحذر من الشيء ويشرعه يحث عليه في نفس الوقت لا يمكن هو يحث عليه أو يأمر به أو يرغب فيه وفي نفس الوقت يحذر منه هذا هذا يعني تبدأ يعني لا يمكن <تصفيق> صحيح إذا هذا من تلبيسات لا شك يضحك على هؤلاء وهذا يفعل الزهاد الجهل أما من نور الله بصيرته بالعلم يفهم هذا ما يفعل هذا من شغل الزهاد وتصويبه ذلك الإنسان عليه يتنور بالعلم نعم نعم يا أخواني. في شيء عندكم؟ شيء. وهم ينهون عنه وينهون. ناصر أبو طالب. وهم ينهون عنه وينهون. مم. لما ذكر الأحكام من يعني على رأي من أبو طالب أحب النبي عليه الصلاة والسلام ونصره ونصر وبدل كل شيء في سبيل الدعوة. مم. ولكن مع ذلك إن وجدنا بعض. إيه القرآن لا لا بيوم بذلك ابتعد عن هذا إيمانا. أرفت أخي؟ وإن فعل هذا عملا. هذا موضوع الجدل مع الروافض ومع الشيعة حقيقة. نعم يتحدث. أتلاق بسكوتي يخلينا شوي. يتحدث آه. يتحدث بإيمان أبو صالح. وهذا أمر مردود عليهم والقرآن يقول والله الله عبده الرافضات مرفوضين لا نقل ولا عقل عندهم ليس فقط نقل ما عندهم عقل حتى ومن رفضهم وقبحهم جعلوا أبا طالب مسلما وكفروا أكثر الصحابة تشوف يعني هذه عجيب في <تصفح> منهم تصوهم <تصفح> كلهم عدل سبعة هذا هو بعض الصحابة, بعض الصحابة. فأنض... يعني انظر على هذه يعني حتى إذا ما في نقل مثلاً إن يعني... <تصفح> عقل <لا> ويحق <تصفح> لذلك لا عقل ولا نقل انت كيف تجلم واحد حفظ أخي ثبت أنه مات على الكفر لكن لو سلمنا أنهم يعني مختلف مثلا من باب تنزل جدلا جدلا طيب أولئك هم مؤمنون ب ب بيقين الصحابة ولا لا مرحبا. هم مؤمنون بيقين إذا كيف أنت تكفر الذي هو مؤمن بيقين وجمهلة يا ريت بالمفرة الأم كلها <تصفيق> عرفت يا أخي وتحكم لشخص صاح مختلفه ما أقول يعني جدلاً جدلاً تحكم لش لواحد جدلا أنه حقيقة شيء جدل جدل أيوة هم يحكمون أبو طالب بينهم وعسل طبعا جدل لا حقيقة ليس جدلا هم يؤمنون الرافضة بل حتى بالصوفية من الصوفية من يؤمن أن أبو طالب أي طبعا ينافحون يدافعون طبعا حتى من بالصوفية يقولون بذلك الله سبحانه وتعالى لا تذهب من العباد ولكن الله لا موجود أن الرواف البخاري ومات على على ملة عبد المغطالب وأيضاً وأيضاً يعني ثبت أنه أخف أهل النار عذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطالب نعم هو أخف أهل النار عذابا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي شفع له في التخفيف وليس في الخروج أما هو كافر لا يخرج من النار لا يخرج من النار فهذا فهم انظروا هذا ما عندهم عقل حتى أنت تكفر يعني أعداد وهم مؤمنون بيقين بل هم سادات الناس وخيار الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين و. تسلم شخص على الجدل كما نقول مختلف فكيف هو بل فاعب عندنا هو ما تعلم كفر مسيرة حمد لله والظليل له فما له من هذا الحمد لله على الهداية على السلام والسنة نعم سؤالان سؤالان سؤال سؤالان سؤال يعني سؤال واحدة اسأل سؤالان اسمه. جمعنا. أفهم يعني أسئلة. يعني. طيب سؤالان يعني سؤال. إذا طلب سؤالان يعني سؤال واحد وليس اسمه. سياخ بالملاوية مشكلة ومسألة. إيوه. المسألة يمكن حلها ولكن المشكلة أنت سوحلها. هكذا عندهم؟ والله دي فائدة معها جيدة ذاك الله فهمتك ام ام ام ام اذا المسألة يمكن نحلها والمشكلة لا حل لها عويصة هو لا حل ويحل يدون يمكن لها يمكن لها يمكن لها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 ما سلكم في صحر قالوا لم نكن منوصلين. من المصليين نحن نفوضون على الخائر هناك المنطقة لدي يا سيدي وي الصالح كان كان يفضل لني يعني صراحه فكان في الاخر لا ينتفع بي ماذا تريد انت ما بعرف صالح يعني أنا كنا وانفعل الصلاة لكنه ما نفعته الصلاة لا هو ما كان يصلي هو كافر لا يؤمن بالصلاة ولا يصلي هذا شيء سؤال خارج الموضوع أخونا يسأل عن صدق المولود المونود إذا يحلق شعر وي وي وي يصدق بوزني في الفضه ما يوازي بالفضه يعني yeah. ولا نفس الفضه نفسها لا ما يوازي وزن وزنه شعره بالفضه وزن الشعر يزن الشعر مثلا 5 جرام يصدق 5 جرام 5 جرامات من الفضه طبعا اه هو يا إما رمضان يوجد كيف في في رمضان موجود رمضان لا أظن زه نقيف في رمضان صحيح زه نقيف كيفه نقيف أو نستمر نستمر شو نستمر؟ إذا مستمرين ما في عندي مشكلة إذا مستعدين يعني قصدي ما بشكل عبد الشيخ لأنه هذا لا يخرب علينا ماجين يعني. ماجين لا يعني برامجة نحن وكلها في ستكون من العصر ورا عندنا طبعا سيكون أي دروس كذا فممكن يعني السنة برشيخ العفيدة الواسقية وراح يكون ولا لغيره لا لا هذا خاص ب برمضان ليس الدروس اللي. ثابت.إذا هذا موقف موقف عادة نكون شيء نقرأ يعني عادة من كتاب كنا من تغييب التهيبات صعيد تغييب التهيب.إيه نعم.بعض الأشياء فيما يتعلق برمضان أو تعرف يعني شيء من هذا القبيل القبيل.إفطار صائم يعني أفطار. خلاص ما في بس إن شاء الله إذا نستمر ما في مشكلة لكن لا تشرب شيء هذا هذا وقت مناسب <تصفيق> ما في مشكلة إذا نوقف أحسن <تصفيق> يعني بعد الظهر مستقبلة ما رأيكن أمم لا في مشكلة لا أعتذر إن نحن هذا شغلنا الكلام يعني صحيح بالعكس إذا توقفنا يعني بالعكس إذا ما العروق الروح بتجف أماكنها بتحب هذه سؤال لو خلاف بين شخصين أحدهم أقسم على القرآن إنه هو على الحق إيش اللي يجب الأخذ قسم مشابه ولا لا ليس مشابه م. يعني كيف ككيف قسم على القرآن يعني؟ خلافه يعني يعني وضع يده, يده على القرآن؟ على كاذب وبعد ذلك يحلف القرآن والله العظيم يعني ذي يحلف لا بأسه لكن لا يضع القرآن وهذا غيظ هذا هو أقسم بالله إن حل الحلف ماذا يقصد؟ على كل حال في مثل هذه الأشياء يعني إذا كان شيء بينهما ولم يصل إلى القاضي شيء وإذا وصل إلى القاضي شيء ما؟ إذا كان وصل إلى القاضي، فالقاضي طبعاً الممكن هذا المدعي يأتي بينه وإلا لاك يعلم ينكر يمين على ما أذكر. أما إذا بينهم هكذا من دون قاضي، النبي صلى الله عليه وسلم حلف لكم صدقوا. وهذه الطريقة جميلة وسلسة وسهلة وتقضي على كثير من الخلافات. ولو كان كاذب خليه ويبو بها. يعني بعضهم يقول اي شي, شي يقول يا اخي وكالي طيب هو ابو بيه وإلا تستمر المشاكل صحيح وعنده في حسم حقيقة ده. قال والله مثلا ما فعلت و كذا خلاص صدقت و عيسى عليه السلام رأى الرجل يسرق رأى رجل يسرق رأى الرجل يسرق بعينه <تصفيق> بأم بعينه قال والله ما سرق قذفنا <تصفيق> <تصفيق> إذا يقول صدقته الله يا حريف بالله لأن المحلوف عظيم ليس شيء سهل وكذبت نفسي فالقصب حتى لو كان هو كاذب في حقيقة الأمر هو يبوء بها والعياذ بالله أوه. تقف لهنا له ونتهي المزل لكن نحن الآن لا نحب مسألة لها ذيول وذنوه وأذناك وذيول تعالوا لا وكذا أما لو نحن خلاص والله ما فعل ما قلت وما أخذ ما خلاص صدقتك ده نعم سهلا ديار كيف أجداس ركتبت بعدها فتنة فتنة نعم تفند من فتنة بعد الحلن نعم ركتبت فتنة فتنة لا هذا أنا لذلك قلت هذا إذا بين شخصين عرفت يا أخي أنا إيش قلت بين يعني شيء شخصية بسيطة هذا هذا يحصل مثلا في البيوت حتى مع الزوجة مع الأولاد مع أصحاب مع الجيران هذا خد والله أنا ما قصده أو ما قلته خلاص أصدق انتهى يعني ندفنه في وقتها لأن أبحث عرفت هذا هو أما إذا كان أمر يخص العامة والمجتمع هذا شيء آخر عرفت يا أخي هذا شيء آخر يرى وليس الأمر بهذا وإلا هذا كما يقول وقال لك الذافع ليس قال إيش جاني الفرج في مشكلة في هذه مشكلة ما يسي إن شاء الله تدور أدوى أدوى أدوى أدوى أدوى إنه أنور إبراهيم وضعه عود بالله هذا الشاب الشاب قسم القرآن الكريم فمهاتير قال خليق سبنا أنور إبراهيم بالموت يفهم هل لي سؤالك هل نفى إبراهيم ولا لسه والله ما أعرف في حد أنا نص ما بالتلفزيون لأن هذا قسم في مصر أنا سمعت هذا من أحد المفتين في قضية أنور إبراهيم طلب منه أحد المفتين أحد المفتيين في قال له خلاص أنت أهل بالله ونحن نصدق نصدق وننتهي مثلاً طالب الله نفسه أينه يعني إذا أنت الآن يعني أنت أخرس أنكر حلث اليمين حلث على من أنكر مثلا خلاص أنت أعرف سيأخي أنا عارف هذا شيء آخر لعبة سياسية أنا أظن السياسة هي لها دور في إشعالها وإظهارها وربما أنا ما لا أتهم يعني ربما أحيانا يكون للأمر حقيقة وجود لكن هؤلاء يستغلون هذا الشيء يعني أنا إبراهيم في المرة الأولى مثلا لو سلمنا جدلا أنه وقع في هذا فهم يعرفون من قبل هؤلاء لكن يوم اختلفوا أظهروا هذه سياسة ليس الفعل نفسه سيادة، لكن إظهاؤه هذه سيادة، ولا كل واحد يعرف على الآخر بلاوي. فعلي أيوة، فكل واحد مخبئ ولا يظهر هذا إلا للعياذ ولا وهذا من من اللجج في الخصومة وإذا خاصم فجر. وخاصه إذا فيها سيادة، هذه سيادة نجس الآن ما فيها مبادئ، عرفت؟ ولا فيها ضوابط ولا فيها، إنما هي مصلحة تدور حيث دارت المصلحة. ولو كانت المصلحة طبعا سوءا وشرًا ما يهمهم مصلحة الحزب مصلحته كذا كذا مس يعني انتقام وهكذا صلى الله عليه وعافيه فهو مشكلته هو حتى أول ما اتهم بهذا هو تختبأ وما سارع إلى الإنكار حتى الناس بدأوا يعني يخوضون ألا مقصودين الداوي نعم ها شو هو لو أنه أول ما اتهم اختفى تعرفون وبقي يومين ثلاث لا يعرف أين هو وأغلق هاتفه هو ثم تعرفون لجأ إلى السفارة في التركية ثم بعد ذلك نفى يعني أنا أعرف واحد أخبرني قال لي اتصلت به في صبح اليوم يوم خرج الخبر هذا أخونا مفتي في برليس هو أخبرني اللي لي اتصلت به قال له داته هو داته المهم قال له أنت إيش هذا الكلام انفي بسرعة هو يعني ينصحه أنت إذا هو قال لي ما نفى هو أخبرني والله بدأ يتكلم في قضايا أخرى مثلا عرفت يا أخي لكن هو ايضا يريد استغلها تياتيا اه الرهيب نعم طبعا هلا من هون لكن ليس على حساسك سمعتك السيئة اصيب هالي مشكلة لي مشكلة صيانة بس بلاوي يعني مشكله ما فيها بلاوي اصلا من الاصنيه في في موجود لسه في في صيانة المهم يعني هذه سياسه اذا عرف اذا دخلت خاصيه الاكسل الحديدي ايه شو بيتجدد أبو الصيني إذا المسؤول ملابي. إذا أصيب بعد كافي فنان. أحسن ضاب خلق إذا أنت تسأله شو البعض ليش بتنتخب الصيني بقول أحسن من فلان طب هذا مش مسلم هذا مسلم قال لا قانون شيء ثاني دين قانون يعني أفكار أفرأ أفكار خاطئة ما نعرف. بس الله السلام. ما خبط فيها ولا. ولا عارف. ما قاعد سأله إن شاء الله ربه ليش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولكن أمر المستبى ما الله تبارك آمي. الله امين ده هو نوع من شيء سؤالان سؤالان سؤال يا استاذ شيخ عن النشيد اللي غير موسيقى والله النشيد الإنشاد إذا خلى من الدف وخلى من الترنيمات الموسيقية النظامية ولو بالصوت أو ما يسمى الآن بالإيقاعات صوتية بيدخلوها الكمبيوتر وتفرج كالموسيقى هذه جديدة هذه صراحة وإنما هو كلام جميل يحث على مكارم الأخلاق الحاسن الفعالي و. ولا يشغل ولا يكون دلا فلا باس احي يعني تنسى بقى النص لا لا بس اي شيء يعني خاصه اللي فيه مثلا شعر جميل في حكام قبل مثلا تسلم اما الان بالو حتى الذين ما يستعملون الدفسل يستخدمون هذه قاعات صوتية للدخول. مثل ما صنعنا. للأسف هذا وهذا من, من الأخطاء هذه دخل. هذي أن تتخذ صناعة أحسن هذا ليس لا يحمدان. صار في تسابق وفرخ كثير وما أدري إيش وهذا ليس من الدين حقيقة وأيضًا ينبغي نفهم شيء مهم لا نحشرها نجعلها من الدين. قل لي أنا شيخ إسلامي. قل أنا شيخ. قل أنا إسلامي لأن هذا من اللهو مباح شتير تجعله دين أنت. تروح عن نفسك شيء مباح لك ذلك ما نمنع يعني إذا كان بالضوابط لا تجعل لي هذا من الدين من الدين هذا تروح عن نفسك روح طريق شيء مباح عرف أما نجعلها من الدين هذا مشكلة هذا يعني أنا سامعها يؤجر سيد مين أحسن ظروف في العربية من الشباب مالذي أبو قديش وجه البيت. رضي الله عنه. صورين في U S M تمام بطاق الصور الكذب في موجود رقمين مع صديقي في U S M بس أسأل هذي متى؟ والوقت اللي يروح صديقي على الجماعة ما و... يعرف إنجليزي أنا؟ إنه بيت ومش عارف انجليزي بدأنا أجيب صورين جملة جملة عقيم عبري جملة جملة عقيم أختي لفشي جملة جملة صحيح أنت تعرف ما لأيه صحيح صحيح يا أخونا أيامنا آآ مي بيعد ما لأيه جملة جملة جملة إن صور في فيديو اسم <اسأل>. صوريني آآ صور <تصفيق> ايه <حاجة> حبي التخرج ايه مع صديقي آآ متن سيادة عبما الصور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 No, no, no, uh, officer <coughs> of uh, uh -huh. she's, she's the government In your cell Aha, hello She is the specialist Ah, dia kata ada dengan kawannya Tak Tak Gambar tu ada dengan kawannya Nanti dia akan Eh, Kawan saya Kawan saya Gambar Dia kata gambar ni ada dengan kawannya Gambar yang ada Gambar tu bukan dengan dia lagi jadi internet eh betul apa dia bila ni Instagram ni dia dekat sana dia selser